من الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب مُنير.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 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 سَيُؤَاخِذُ كَثِيرًا حَقًّا عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يشاء.